حتى إذا أدخلتموهم فشدوا الوثاق فإما من بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو نشاء الله لن تصر منهم ولكن يبنوا بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخنهم الجنة تعرفها لهم يا ذا الذين آمنوا انصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم والذين كفروا فتعسل لهم واضل اعمالهم ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم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 والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتا فقد جاء أشراطها لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبهم واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فاذا انزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض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 اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا نقوانا فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أطوانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيباهم ولتعرفنهم في لحم القول والله يعلم أعمالكم ولا أنكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو اخباركم ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاق الرسول, الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضر الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا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 انما الحياه الدنيا لعب وله وان تؤمنوا وتتقوا يؤتكم اجوركم ولا يسالكم اموالكم ان يسالكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج اضلالكم هذا انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله